بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يطل علىكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القراءد ولا الحدّية ولا القراءد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ انْتَهُوا ۖ هَلُمَّ إِلَى السَّلَامِ ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 نطيحت وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبحان نصب وما ذبحان نصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون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 من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غَيْرَ مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لمستوا النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتجمعوا صيدا طيبا فمسحو بوجوهكم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مِنْ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لأن أقمت الصلاة وأهديت الزكاة وأمنت بأوصلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم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 يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حقا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن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 يهدي به الله من التبع رضوانه صبلا السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.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 ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فذهب أنت وربك فقد لنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإن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 وإنما يتقبل الله من المتقين لئن بست إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين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 يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو له أن لهم ما في الأرض جميعه وَمِثْنَهُ معه ليأفتدوا به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 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أُوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذرو وإن لم تؤتوه فاحذرو ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أي طه رقُلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للصحب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم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 ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ولور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين حادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله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 ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولا كل يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فيُنبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين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 ذلك فضل الله يؤتيه شاء يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفارا يا أتقوا الله إن قوم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُنَّ إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوَّ وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ بِنَا إلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلَيْنَا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 وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الصُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَى الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ طُولِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِ الْمُصْتَهْتَى لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 والله غفور الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا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 ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا ما الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا.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 وَمَن قَتَرَأَوَ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِذَوَاتِ مِنكُم أَوْ آخَرَانِ مِن غَيْرِكُمْ فجزاء مثل ما قتل منا نعم يحقو به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفرة طعام مساكين أو كفرة طعام مث أو أو كفرة طعام مساكين أو عدل ذلك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 أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم ولسيارة وحرم عليكم صيد البر ما تمت محرمه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم ولسيارة وحرم عليكم صيد البر ما تمت محرمه واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس والشهر الحرام والهدية والقناة. إذا ذلك لتعلم أن الله ذلك لتعلم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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَى لَكُمْ عَفَا عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَارَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ رَبُّكَ الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِلْأَقْرَبِينَ ذَكَرِيًّا مِنْكُمْ أَوْ أَاخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ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 لا نشتري بي ثمن ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله اننا اذا لمن الاثمين عثر على وإنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقصمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلْنَاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إلَى حَيْنٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ